day. See zidna tabe tabe wa ya habibi wa benti qadame Qual relâ, u any ya our station, Walled I Margo, 상ya will a local hall, الظلم سماجه الشمس Zulu早i, ș Șivialig, jo白 li-udet bla-thi bla-thi e-moliha, capacity》машaaka fwa malini chdive. اسمي و انا قاعد ترمي تخوي هي سيق على تشوف العربان فروشم صفطوشح فينك مرات حزمتش العبي صين و عدت على الزرداد القدام هو ما عوا <تصفيق> له <تصفيق> <تصفيق>